بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد انتهينا من الكلام على شروط التكليف التي فرع عليها السيطي رحمه الله عدم تكليفي الغافل والملجأ وذكر الخلاف في تكليف المكره حين قال وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره ومذهب الأشاعر جوازه وقد رآه آخره هكذا قال السيوطي رحمه الله بناء على كلام ابن السك رحمه الله تعالى ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الأمر للمعدوم توجه الأمر للمعدوم وابن السكي ذكر الكلام في الأمر ولم يذكر النهي وفرض الخلافة بين الأشاعرة والمعتزم فصوب أن الأمر يتوجه للمعدوم ويتعلق به تعلقا معنويا قال خلافا للمعتزم والسيوطي ذادا النهي فالحقه بالامر كما اشار الى ذلك المحل في شرحه وذكرش ايضا في تشتيف المسامع وذكر ايضا ان باقي الفرق وافقت المعتزلة وخالفت الاشاعر فزاد زيادتين قال والامر بالمعدوم والنهي اعتلق اي معنويا وابى باقي الفرق أما الزيادة الأولى وهي أن الأمر كالنهي فصحيح فصحيحة، وأما أن باقي الفرق يعني غير الأشاعرة أبد وخالفت الأشاعرة في ذلك فغير صحيح وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله اقرأ البيت واقرأ كلام السيوطي ثم نعلق إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على اكن والأمر وتقدم والنهي, والنهي بالمعدوم اعتلق بالمعدوم جار ومجرور متعلق بقوله اعتلق والامر اعتلق بالمعدوم والنهي كذلك والامر والنهي اعتلق بالمعدوم نعم هي معنويا اي ان هذا الاعتلاق او هذا التعلق تعلق معنوي وليس تعلقا تنجيزياً كما ستعرف المعنى إن شاء الله تعالى وأما باقي الفرق أي خالفت جميع الفرق باقي الفرق يعني غير الم... الأشاعر معتزلة وغير المعتزلة هذا قال السيوط وفيه نظر كما ستعرف نعم. الذي الثاني على أرضه أحدهما. والكلام الحقيقة ليس من زيادات السوء فقط قد سبقوا إليه جماعة كما نقل هذا وفي كل هذا نظر كما ستعلم إن شاء الله تعالى هذه المسألة مسألة كلامية لا فائلة لها في علم أصول الفقر مسألة كلامية لا فائلة لها في علم أصول الفقر وقد نص غير واحد من الأصوليين على هذا حتى من المتأخرين ولذلك العطار مع اعتنائه الكبير بهذه المسائل وبهذه المباحث قال ونعم ما قاله بعضهم إن هذه المسألة كلامية لا فائدة لها في أصول الفقه البت يعني لا ثمرة لها في علم أصول الفقه لماذا كانت هذه المسألة كلامية لأنها مبنية على الكلام النفسي ولهذا هم فرضوا الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة بل نقل الزركشي عن المازري أنه قال إن من هنا من هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن من هذه المسألة أو من هذا القول الذي لهم في أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم قالت المعتزلة بخلق القرآن فإذا كانت هذه المسألة مسألة كلامية مبنية على الخلاف في كلام الله عز وجل هو كلام نفسي أو كلام لفظي، هل هو مخلوق أو غير مخلوق فلماذا تذكر في كتب أصول الفقه تذكر في كتب أصول الفقه لما تعود هؤلاء المتأخرون أن يدخلوا الخلافات الكلامية بينهم وبين المعتزلة في مباحث هذا العلم وقد قلنا مرارا إن كثيرا من المسائل التي أدخلها الأشاعرة في هذا الفن إنما أدخلوها للرد على المعتزلة يعني لم يكن بحثها بحثا أصوليا أصالة، وإنما جرهم الخلاف مع المعتزلة إلى ذكرها في كتب الأصول، وقد يحاول بعضهم أن يتكلف ويخرج لك وجها من وجوه الفائدة في ذكرها في علم الأصول، كما حاول الشربيني رحمه الله في حاشية في تقريراته على جمع الجوامع وشرحه حاول أن يظهر لها فائدة، لكن حقيقة نتكلف ولا فائدة لها، فمثل هذه المسائل تكون غالبا تكون غالبا خلافية بين المعتزلة والأشاعرة ولأن هؤلاء يريدون أن يقاعدوا القواعد الكلامية التي تليق بمذهبهم ولولعهم بعلم الكلام ولحبهم له ولمباحثه صاروا يدخلون هذه المسائل في علم أصول الفقه، وكما قلنا أيضا من قبل إن نظير أو نحو هذه المسائل لا ينبغي أن يذكرها أو أن يقول طالب علم معاصف نريد أن ننقي كتب الأصول من هذه المسائل ثم يدخل مثل هذه المسألة من غير أن يعرف أصول هذه المسألة وجذورها وما إليه تعود ومن غير أن يبحث بحثا قويا ويستفرغ وسعه لمعرفة أن لا فائدة لها في الأصول لأنه قد يذكر بعضهم ثوائد وقد يبنيها بعضهم على غير يعني لا عين هذه المسألة ولكن عموم جنس هذه المسائل قد يبنيها بعضهم على غير الخلاف الكلامي والذي ينبغي للطالب العلم أن لا يستعجل ذلك كما أن الأجنبي عن دراسة أصول الفقه أجنبي عن الكلام في كون هذه المسائل خارجة عن علم أصول أو داخلة فيه فالأجنبي عن هذه المسائل وعن بحثها وعن علم الأصول أجنبي أيضاً عن أن يحكم في كون هذه المسائل كلامية محضة أو كلامية أصولية ونحن قلنا من قبل إن أصول الفقه مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الكلام وارتباطا وثيقا بعلم اللغة فلا يليق أن يأتي طالب علم ويقول هذه المسألة كلامية فلماذا ذكرت هنا قد تكون كلامية أصولية وإنما بعد أن يستفرغ وسعه ويعلم أنه لا ثمرة لها يحق له أن يقول هذه المسألة كلامية وحينئذ تقبل منه دعوة حذفها من كتب أصول الفقه حيث أريد تجديده والاختصار به على ما له ثمرة في الفروع. فهذه المسألة مسألة جرى الأصليين إلى الكلام فيها ولعهم بعلم الكلام والخلاف الذي بين الأشعرة والمعتزلة وهذا الكلام حقيقة لا يدعيه معاصر حتى نقول نسلم أو لا نسلم بل قاله من قبل أئمة أصول الفقه يعني نص عليه عدد من الأصوليين بل ذكر الأصفهاني أنها من أغمض مسائل أصول الفقه أصفهاني شرح المحصول قال هذه المسألة من أغمض مسائل أصول الفقه وطولنا فيها الكلام لأنها من أغمض المسائل. المسألة صعبة وعويصة وغامضة وقالوا نحو ذلك في مسألة أخرى ستأتينا إن شاء الله في أن الأمر يتعلق بالمعدومة والنهي يتعلق بالمعدوم وهل هذا التعلق يستمر بعد المباشرة او لا يستمر قالوا فيها ايضا إنه انها من اصعب مسائل اصول الفقه نصع ذلك الزركشي وغيره. فتجد ان الاصوليين مع انهم عندهم ولع بعلم الكلام وعندهم اتقان لمباحثه يقولون لك في مثل هذه المسائل مسائل غامضة بل هي من اغمض المسائل ويطيلون البحث فيها ثم لا تجد لها ثمرة في الفروع. ثم لا تجد لها ثمرة في الفروع، فعلى الإنسان أن يكون متزلا في حكمه على مثل هذه المسائل هل هي مسألة أصولية يعني لها تعلق بعلم الأصول أو أن الكلام فيها كلام مبني على الخلاف في علم الكلام محض، ولا تعلق لها بعلم الأصول البتة فحين فحينئذ تقبل دعواه ويسمع منه وقد يناقشه غيره ويخرج لها بعض الفروع. يعني أبو الخطاب الكلوذان كما ستسمع قد بنى بعض ال... بنى ثمرة على الخلاف فيه وسنناقش في هذه الثمرة وأنها لا تسلم له طيب أولا قال المردوي في التحبير وهذا ما به أنه لم تأب كل الفرق كما زعم السيوطي وإنما جمهور العلماء على أن الأمر يتعلق بالمعلوم وإنما بينهم خلاف في بناء هذا الحكم مبني على ماذا اختلف فيه اهل السنة عن بعض المعتزلة عن بعض الاشاعر قال المردوي رحمه الله لا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره عند اصحابنا والاشعرية وبعض الشافعي عند اصحابنا يعني الحنابل الحنبل والشافعية والاشعرية وبعض الشافعي وقالت المعتزلات وجمع وحكي عن اب الخطاب لا يعمه الا بدليل يبقى لا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا هذا لا اشكال فيه ان المعدوم هو غير الموجود المعدوم هو الذي يقابل الموجود والمعدوم إما ان يكون ممكنا واما ان يكون مستحيلا واما ان يكون لا لا يمكن ان يكون واجبا لان واجب الوجود لا يمكن ان ينعدم فالمعدوم اما ان يكون مستحيلا الوجود واما ان يكون ممكنا الوجود والكلام هنا في ممكن الوجود المعدوم الذي يمكن وجوده نعم إما أن يكون مستحيل الوجود وإما أن يكون ممكن الوجود شو ممكن يكون معدوم واجب الوجود واجب الوجود لا يعدم جائز يعني ممكن نعم ثم إنه لا يوجد إلا بقدرة وإرادة لترجح جانب الوجود على جانب العدم. فالكلام هنا في المعدوم طيب الكلام في المعدوم يأمان. المعدوم الذي سبق عدمه الذي سبق وجوده عدم أو الذي سبق عدمه وجود يعني الميت بعد وجوده ولا المعدوم قبل أن يخلق الكلام في المعدوم أي الذي هو في حال العدم ولم ي... ولم يوجد بعده وأما الذي وجد ثم عدم بمعنى مات لأن الميت ليس معدوما مطلقا لأنه روحه باقية مؤبدة ولأنه ينعم أو يعذب في قبل لكن إذا كان الكلام في غير الموجود يعني في غير الحي فإن هذا لا كلام فيه أصلا لأننا قلنا من قبل أن شرط التكليف أن يكون المكلف حيا هذا أول شرط من شروط التكليف في كلام الزركاش فالكلام هنا في الذي لم يخلق يعني نحن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل توجه لنا الخطاب هل تعلق بنا الأمر والنهي إحنا كده معشر الجالسين الآن وآباءنا وأجدادنا ونحو هؤلاء الذين جاءوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الأوامر من السماء هل تعلق بنا الخطاب هل تعلق بنا الأمر هكذا فرضه ابن السكي وكذلك النهي كما قال السيوط فقال والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنويا وأبى باقي الفرق الأمر والنهي اعتلق بالمعدوم يقول لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا وما الخلاف في ماذا الخلاف هل يعمه الخطاب إذا كلف يعني إذا وجد بشرط التكليف يعمه أو لا قال الخطاب ويعمه الخطاب إذا كلفت غيره من صغير ومجنون عند أصحابنا والأشعرية وبعض الشافعية وقالت المعتزلة وجمع وحكي عن أب الخطاب لا يعمه إلا بدليل وقيل يشمله قول الثالث يشمله تبعا لموجود وقيل يشمله تبعا لموجود يعني أنه لا يتعلق به تعلقا أصليا وإنما يدخل على سبيل الإيه التبع. يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني هو من حيث هو لا يتعلق به الخطاب وإنما يتعلق من حيث تبعيته ها من حيث تبعيته للمعدوم وقيل يشمله تبعا لموجود وقيل إعلاما لا إلزام قال ابن مفلح في أصوله يجوز تكليف المعدوم بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا شوف تصوير المسألة الكلام هنا نحن إذا دخلنا في الأوامر والنواهي فهل ندخل بنفس الخطاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو أننا دخلنا بقياس أو دليل آخر كده كده لا خلافة في الدخول ولكن هل دخلنا بنفس الخطاب أو دخلنا بقياس أو غيره؟ أو نحتاج إلى نص يلحق المعدومة بالموجود فالجمهور ذهب إلى إيه أننا داخلون أن الخطابة متعلق بنا بشرط الوجود قال يجوز تكليف المعدومة بمعنى أن الخطابة يعمه إذا وجد أهلا يعني إذا وجد حال كونه أهلا لأن يخاطر لا يقول إذا وجد فقط لأنه إذا قال إذا وجد فقط ها؟ شمل المعدوم إذا وجد وكان صبيا أو مجنونا أو لا يفهم ويريد أن يقود إذا وجد أهلا للتكليف ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا يعني عند هؤلاء القائلين لا يحتاج إلى خطاب آخر لا يحتاج إلى دليل آخر يدخله في الخطابات المودودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وحكي عن الأشعالية وبعض الشافعية وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء كل هذا يبين لك أن قول السيوط وأبى باقي الفرق ليس صحيحاً ليه؟ منهبنا وحكي عن السلف عن بعض السلف وعن الفقهاء وحكي عن بعض الشافعية وحكي عن الأشعرية يعني ليس ليس أصحاب هذه المقولة هم الأشاعرة بل هو مذهبنا وحكي عن من؟ عن الأشاعرة فليس الخلاف لفظياً هكذا يقول المرداوي فليس الخلاف لفظياً كما يقوله الجرجاني والحنفي, والحنفي سيبقى الخلاف لفظي إن شاء الله أي لفظي من حيث الثمر المفقهي قال وليس الخلاف لفظيا كما يقوله الجرجاني والحنفي وإنما قول الأشعريات يجوز تكليف المعدوم بمعنى تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه هو يقول إن الخلاف ليس لفظيا باعتبار أصوله الكلامية وهو كذلك وأما باعتبار ثمراته السطحية فإن الخلاف لا ينبني عليه عمل ونحن قد نفسر الخلاف اللفظي بأنه الذي لا يتربت عليه ثمرة لا تتربت عليه ثمرة ولا ينبني عليه عمل وقد نفسر الخلاف اللفظي بما إذا عبر كل واحد من الفريقين بلفظ لو وقف عليه غيره لوافقه عليه وقد نفسر الخلاف اللفظي بأن لا يتوارد الخلاف على محل واحد فهنا الخلاف من حيث ثمرة الفقهية لا ثمرة له من حيث الأصول الكلامية خلاف كبير جدا بين المعتزلة القائلين بخلق القرآن وبين الأشعرات القائلين بالكلام النفسي والنقديم وبين السلف القائلين بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله لفظ كلام بلفظ وحرف وصوت وأنه قديم النوع حادث الأحد فلابد أن تعرف أن الخلاف من هذه الحيثية خلاف أصيل وعميق قال والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب لا يعمه الحكم إلا بدليل نص أو إجماع أو قياس انتبه إذا الذي قال لا يعم المعدوم الخطاب هل يقول إن إحنا لا ندخل في الخطابات الشرعية ها؟ لا بس آلية الدخول مختلف آلية الدخول تختلف يقول لا يعمه هو يعمه ولكن لا يعمه إلا بدليل لا بنفس الخطاب القديم إلا بنص أو إجماع أو قياس ولهذا قال الجرجاني الخلاف لفظي يعني من حيث إن الجميع اتفقوا على أن الخطابة يعم المعدوم ولكن السلفه كيف يعمه يعني بما يعمه بنفسه أو بدليل آخر وللحنفية في عموم الحف له بغير دليل القولان قال الإمام أحمد نص لمعرفة هذه المسألة قال لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم وقال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء لم يزل الله متكلما إذا شاء معناه إيه يثبت أن الله تعالى يتكلم كلاما قديما نوع حادث الأحاد لم يزل الله يتكلم إذا شاء فهذا مرتبط أفراد الكلام مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى وقال القاضي إذا أراد أن يسمعنا ويأتي هذا في الكلام على القرآن هل هو بحرف أو صوت أو لا وقال الآمدي يجوز تكليف المعدوم عندنا خلافا لباقي الطوائف ومن هنا قال السيوط وأبى باقي الفرق وليس صحيحا كما عرفت وحكى غيره المنع عن الحنفي عن الحنفيات والمعتزلة وفي كلام القاضي أبي يعلى وغيره أن المعدوم مأمور وكذا ترجم ابن برهان المسألة بأن المعدوم مأمور منهي مأمور منهي ومن هنا أيضا الحق السيوطي النهي بالإيه من الأمر لأنه في التكليف وليس في عين الأمر وزيقه أبو المعالي هنا كلام إمام الحرمين رحمه الله سنطيل فيه بعض الشيء لأن إمام الحرمين له قولان واضطرب في هذه المسألة اختياره ونقض على الأشاعرة قولهم وزيفه تذيفا شديدا بل سم كلامهم تلبيسا في هذه المسألة وسات إن شاء الله أن نقل عن إمام الحرمين ثم استدل المردان رحمه الله تعالى على هذه المسألة ويأتي إن شاء الله ذكر الأدلة ثم قال قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي بل هذه خاصة باللفظ اللغوي لاننا مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفئلة النفيسة من ابن قاضي الجبل لنا عليها عودة ان شاء الله في... المسألة هذه مبنية على ماذا самые هذه والعنى المسألة مبني على ماذا ابن قاضي الجبل يقول ليس النزاع في الكلام النفسي لاننا نقول الخطاب الذي حتى الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظ إجماعا ومخلوق إجماعا فالكلام هنا في الأمر سواء كان نفسيا أو غير نفسي يعني أعم من أن يكون الخلاف في الكلام النفسي طيب ما أصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف يرجع إلى أن الأشاعر لما أثبتوا الكلام النفسي لله عز وجل وقالوا إن الله تعالى لم يزل آمرا الناهي مخبرا عارضهم خصومهم المعتزلة فقالوا لهم إن كلام الله تعالى مخلوق يلزمكم أن تقولوا إن الكلام مخلوق لأن الأمر والنهي لابد أن يكون ثم مأمور وإيه؟ ومنهي وأمر ونهي بدون مخاطب مأمور منهي عبر وهو محال على الله تعالى فاضطرب الأشاعرة في دفع هذا الإشكال طلبوا اضطلبا كبيرا واجتهدوا في تفسيره بما يناسب قولهم في الكلام النفسي الذي لم يوفق عليه أحد من طوائف الأم كل الناس خلقوا الأشاعرة في مسألة الكلام النفس الزركاشم يقول, يقول في البحر المحيط فالحاصل صعوبة هذه المسألة يعني ليس الصعوبة من حيث التصور فقط صور دي مثالة غامضة قالها الأصفهاني لا يقول صعوبة هذا السؤال المتوجه على الأشعرية فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة ويقولون الكلام إيه؟ مخلوق وإما إثبات قدم الكلام وفيه يعني إذا التزمى إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورية وديكاريس عند عند عند الجميع لأن عين المخلوقين لا يمكن أن يكونوا خدماء أو إثبات أو إثبات أمر ولا مأمور يثبت أمرا ولا مأمور وإما إثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام وهذه أيضا مشكلة لأن تثبت كلاما يعارض حقائق الكلام التي تعرف عليها الناس وهذا أيضا يحتاج إلى دليل إذا هذه المسألة بدايتها أن المعتزلة أورده على الأشاعر هذا السؤال الذي اختلف الأشاعراته في الجواب عنه والمراد بالمعدومي من لم يوجد بعده يعني من لم يوجد على قيد الحياة وقت نزول الخطاب من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما وجد بعد ذلك يعني إحنا كده خلاف فينا وفي أمثالنا مما نوجد بعد زمان نزول الوحي طيب ولا خلاف لنحرر النزاع لا خلاف بين العلماء أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدم وهذا نقله المردول كما سمعتم إجماعا لأن ذلك محام فلا نزاع أن المعدوم لا يخاطب بخطاب يفهمه ويمتثله حال عدم لما الكلام بعد الوجود وإنما اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم بتقدير وجوده على الصفة التي يصح معها تكليف يعني أهلا يعني يوجد أهلا أو بعبارة أخرى اختلفوا هل يجوز, أن يكون موجود هل يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال ثم إن الشخص الذي يوجد بعد ذلك متى تهيأ للفهم يصير مأمورا بذلك الأمر يعني الأمر القديم الأمر يوجد في الحال ثم يوجد شخص بعد ذلك بعد وجود الأمر فيكون مأمورا بنفس الأمر القديم هذا هو الخلاف وبيان المسألة أن التعلق يعني هو يقول والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنوية يعني تعلقاً معنوياً يعني صلوحياً أن التعلق نوعان تنجيذي وصلوحي تعلق تنجيذي وتعلق صلوحي وهو المعنوي أما التنجيذي فهو الذي يحصل بعد وجود المكلف مستجمعاً شرائط التكليف ولا نزاع في امتناع هذا في حق المعدوم يعني فعلاً الآن لا يمكن لأنه لا يتعلق به الآن لأنه معدوم والنوع الثاني تعلق معنوي عقلي وهو الذي يسمى صلوحيا تعلق ايه صلوحي وهو الذي يكون حال عدم المأمور فهل يتوجه اليه حكم في الازل لما يفهمه ويفعله بعد وجوده مستجمعا شرائط التكليف هذا الذي فيه النزاع والنزاع في هذه المسألة اختلف الاصليون على ثلاثة اقوال اجمالا تلف الأصليون على ثلاثة أقوال إجمالا الأول أنه يجوز تعلق الأمر بالمعدوم وكذلك النهر وتوجه, الخط... وتوجه الخطاب إليه بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه وحينئذ سيقول هؤلاء لا يحتاج المعدوم بعد وجوده إلى خطاب آخر بل بنفس الخطاب القديم وهذا قول جمهور الأصوليين ليس قول الأشاعرة فحسب كما قال السيوطي وكما قال الآمدي والرازي والقرافي والصفي الهندي كلها قالوا ان هذا قول الاشعرة وسائر الفرق خالفتهم والصواب انه قول جمهور الاصليين كما سمعت من كلام المرداوي وغيره اصحابنا في كلام المرداوي حنابل بقول جمهور الاصليين وافقوا الاشعرة على النتيجة على النتيجة ايه هي النتيجة ان الامر يتعلق بالمعدوم تعلقا صلوحيا يعني اذا وجد بشرط التكليف لكن خلفون في الاصل الذي بنيت عليه هذه المسألة النتيجة متفق عليها عند جمهور الاصليين خلافا لبعض المعتزل حتى بعض المعتزل وافقوا في النتيجة ولم يوافقوا في الاصل طيب وقد انقسم هؤلاء الجمهور يعني القائلون بالتعلق المعنوي اللي هو توجه تعلق الأمر بالمعدوم بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف اختلفوا بعد هذا إلى فريقين هذا الجمهور اختلف إلى فريقين الأول يرى أن, المعدوم قبل وجوده أن أمر المعدوم قبل وجوده أمر إلزامي أمر إلزامي حقيقي لكن بشرط وجوده على صفات التكليف وهذا اختيار القاضي الباقلاني وإمام الحرمين في التلخيص والقاضي أبو يعلم من أصحاب القاضي أبو يعلم من أصحابنا وبالخطر والثاني يرى أنه أمر إنذار وإعلان وهذا قول معزون إلى بعض الفقهاء. طيب القول الثاني في أصل المسألة. لو مقابل قول الجمهور أنه يجوز تعلق الأمر بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود وخاصب واحد فصاعدا لو مسألة إيه؟ تبعا التي ذكرها المردان. ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود مع استجماع شرائط التكليف. فأما إذا لم يكن ثم من يتوجه إليه الخطاب فلا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم حينئذ يعني يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا وهذا قول بعض المعتزلة قال إمام الحرمين عن هذا القول هو قول بعض من لا تحقيق له وقال إنه قول ساقط قول ساقط هكذا القول الثالث عذاه هنا إلى المعتزلة وليس قول كل المعتزل قال إنه لا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم لا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم. لو قول وأبا باقي الفرد. وهذا القول وإن سببه السيوط تبعا لابن السبكي وجماعة إلى المعتزلة يعني قاطبة قال خلافا للمعتزل فليس هو قول جميع المعتزل بل هو قول طائفة منهم. وقد سبق أن القاضي عبد الجبار وأبو الحسن البصري يقولان بإه بقول الجمهور مع الاختلاف في التأصيل. واختار هذا القول جماعة من الحنفية ومعلوم أن الحنفية الذين اختاروه ليس كلهم معتزلة الحنفية في الغالب يكونون ما تريدية فهذا أيضا ليس قول المعتز فحسب بل وفقهم بعض الحنفية واختاره أيضا بعض الشافعية وهذا وهذه فائلة جليلة اختروا بعض الشافعية منهم أبو المظفر بن السمعان صاحب قاطع الأدلة اختار هذا القول الذي نسبه هنا حين المعتزلة اخترأوا المغفر بن السمعاني من ائمة الشافعية وهو معاصر لامام الحرمين فكيف أقول السيوطي وابا باقي الفرق يعني عندك بعض الشافعي الكبار ومن اهل السنة قالوا إن قالوا بهذا القول ومنهم الشيرازي صاحب اللمع فعجيب جدا ان ينسف بعد هذا الى كل الفرق مخالفة الاشاعرة مع ان من الشافعية من خالف هؤلاء ومن الشفعية من قال بهذا القول كأبي المظفر ابن السمعاني والشرازي وأما أدلة المذاهب في هذه المسألة ف... طيب عرفنا الآن, أدل... عرفنا الآن المذاهب في هذه المسألة وأنها ثلاثة وأن أحد هذه المذاهب موصوف بأنه مذهب من لا تحقيق عنده وأنه قول ساقط وهو أنه يثبت بشرط أن يكون تبعا لخطابي موجود واحد فصاعد أما أدلة هذه المذاهب وما يرج عليها فالجمهور القائلون بأن الخطاب يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا يعني بشرط وجوده مستجمعاً شرائط التكليف استدلوا بعدة آية في القرآن الكريم تدل على أن الخطاب الذي يخاطب به الله تعالى عباده خطاب للناس جميعا بما يشمل الموجودة والعب لأن جميعهم يصدق عليه أنه إيه؟ ناس قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وهذا عام لجميع الناس واستدلوا أيضا بقول بقول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني أمبلغه، والمعدوم يصدق عليه هذا لأنه قد يبلغه هذا الخطاب إذا وجد. فالله تعالى قال إنذرا به، يعني بنفس هذا الخطاب. ومن بلغ فدل على أن المعدوم مخاطب. ولهذا قال غير واحد من السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن جرير هذه هذا القول أو نحو هذا القول. عن ابن عباس ومجاهد وقتاد وجماع من السلف قال في تفصيل هذه الآية من بلغه الخطاب فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم من بلغه الكرآن يعني واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فإذا كان بيانه للموجودين فقط دون المعدومين لم يكن ممتثلا بالأمر بالبيان للناس انتسل الأمر بالبيان للناس لأن المعدوم بعد وجوده من الناس ولا ليس من الناس من الناس فلا بد أن يكون قد بين للناس لتبين للناس ما نزل إليه فلابد أن يكون البيان قد حصل للناس جميعا وكذلك قوله تعالى تبارك الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والعالمون هنا ها، من سوى الله عز وجل من؟ الإنس والجن وغيرهم وذلك أشمل المعدوم فهو نذير للعالمين جميعا والآيات في هذا المعنى كثيرة فهذا الدليل الأول استدل بعبدا من الآيات بهذه الألفاظ المختلفة التي تدل على أن الخطاب يكون للجميع بما يشمل الموجود والمعدوم الدليل الثاني قالوا الإجماع المنعقد على أن الله تعالى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات ودخل في هذا الامر من كان موجودا زمن الخطاب ومن وجد بعده على حد سواء ولا قائل بالفرق في زمان السلف واستدلوا ايضا بان الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزالوا يحتجون بالادلة بمجردها يعني قالوا هذا دليل التعميم الصحابة لما كانوا يبلغون للتابعين والتابعون يبلغون لمن بعدهم يستدلون بنفس الآيات لا يقولون وعندنا دليل يدل على دخولكم يا من لم تكونوا زمان نزول الوحي في هذه النصوص ما روش كده وإنما كانوا يستدلون بإيه بنفس النصوص بمجردها من غير أن يذكروا معها أدلة أخرى تدل على التعميم أو على إدخال غير, غير الموجودين زمان نزول الوحي فيها قالوا والأصل حينئذ عدم معتبار دليل آخر من قياس أو غيره لأنه قلت لكم أنه ليس الخلاف ليس الخلاف في الدخول وإنما خلافه كيف يدخلون كيف يدخل هؤلاء المعدومون في الخطاب الأصل عدم دليل آخر من قياس أو غيره والأصل بقاء الآيات على عمومها ولو كان هناك دليل آخر لنقل واشتهد بل و... لنقل ولو مر يعني لنظلنا على الأصل لنقل ولو مرة واحدة بأن يقال مثلا في أي حادثة حدثت أو واقعة وقعت إن أحدا من الصحابة أو التابعين أو الثلث احتجوا على دخول غير الموجودين في زمان الوحي بدليل آخر مع نفس النصوص ولو مرة واحدة لو حصل هذا ولو مرة لكان له وجه معتبر قالوا واستدلوا أيضاً دليل الرابع العرف الجاري بين الناس على اختلاف طوائفهم أن يوصوا إلى من يحدث من أولادهم بالنظر في أوقافهم ونحوهم يعني أجعل هذا البيت مثلا وقفاً وينظر في هذا الوقف أولادي وأحفادي ومن بعدهم إذن جعل ناظر الوقف شخصا معدوماً غير موجود وإن كانوا حان الوصية معدومين والفقهاء نصوا على جواز ذلك فدل هذا على أنهم داخلون بإيه بنفس الوصية الخامس أن الإنسان قد يؤمر بالزكاة ولا مال له بشرط أن يصير له مال يعني أنت تجب عليك الزكاة بشرط أن يوجد عندك المال يعني بشرط أن يصح توجه الأمر إليه بشرط أن يستطيع أو أن يتمكن وكذلك الحج يقال حج بشرط أن تتمكن أو تستطيع ولا يمنع العقل من ذلك فإذا جاز أمر العاجز بشرط القدرة فكيف بأمر المعدوم بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف الدليل الثالث قالوا يحسن أن يقال في من أوصى أولاده بالتصدق بماله فلان أمر أولاده بكذا وإن كان بعض أولاده جنينا في البطن أو معدوما ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا هنا يفرقون بين بين الخطاب والأمر يعني لا يقال خاطب أولاده وهم أجنة في بطون يماتهم وإنما يقال أمر رسولان الميت أولاده أن يفعلوا كذا. وكانوا أجنة في بطون يماتهم أو كانوا معدني ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال قد أطاعوا أباهم وامتثلوا أمر أبيهم صح؟ فدل هذا على أن الأمر توجه إليهم مع أن الآمر الآن معدوم ما الآمر ميت خلاص ويقولون امتثلوا أمر أبيهم وهو معدوم وهم كانوا معدومين زمن الأمر فالآمر الآن معدوم والمأمور وقت توجه الأمر كان معدوما ومع ذلك صح عند العرب أن يقال إيه فلان أمر أولادا وأولاده امتثلوا أمره وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن غير موجود على قيد الحياة، وإن كان حيا عند الله عز وجل فإذا لم يكن وجود الأمر شرطا ليكون الأمر المأمول مفعما ممتللا، فلا يشترط وجود المأمولي ليكون الأمر ليكون الأمر أمرا. طيب أما أدلة هذه أدلة الجمهور وقد سمعتها ورأيت قوتها، لكن ستعرف كيف بنا. أهل السنة قولهم وكيف بنى الأشعارة قولهم أما أدلة المعتزلة على أو بعض المعتزلة اللي قد عبرنا بتعبير دقيق لأن ليس جميع المعتزلة فقد استدلوا على عدم الدخول بأدلة قالوا أولا إن العاجز لجنون أو صغر غير مكلف بالإجماع قلنا في المسألة السابقة إن المجنون فات أو شرفه من شروف التكليف اللي هو إيه العقل والصغير شرطه من شروط التكليف اللي هو فهم الخطاب وهكذا نحو هؤلاء مع كونهم موجودين الصغير والمجنون والغافل والملجأ هؤلاء موجودون ولا لا ومع ذلك غير مكلفين اجماعا فأولى أن يكون المعدوم غير مكلف يعني إذا جوزت أن يكون بعض الموجودين غير مكلف فأولى أن تقول إن المعدوم غير مكلف لأننا قلنا الحياة شرط من شروط التكليف صح؟ والعقل شرط وفا من الخطاب شرط فلماذا تفرقتم بين هذه وقد أجيب عن هذا بأن تكليف المعدوم هو أمره معنى تكليف المعدوم عندنا يقول يقولون لهم حرروا الهداء هل نقول أنه مكلف حال عدمه حتى تريد عين أنا الإيران ها؟ لا يقولون نحن نقول إنه مكلف أو مأمور منهي بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف له التعلق المعنى والصلوحي وليس التعلق التنجيزي وليس المراد أنه حال عدمه مكلف بإيجاد الفعل، وهكذا نقول في العاجز إنه مأمور بشرط زوال العجز. يعني ينقلتم إن, إن الغافل مأمور لا حال غفلته سنوافقكم على هذا ويبقى الخلاف خلاف لفظي، يبقى الخلاف خلافاً لفظياً، لكن نحن نقول إن مرادنا بالتكليف أي تكليفه حال أي تكليفه حال عدمه بشرط وجوده مستجمعا شراغط التكليف. الدليل الثاني لبعض المعتزلة قالوا إنه لو توجه الأمر إلى المعدوم لحسن متحه وذمه وهذا مخالف للإجماع لو قلتم المعدوم مكلف ومأمور منهي فالأمر والنهي ينتج عنهما متح من امتثل وذم من خالف والمعدوم لا يمدح ولا يذم وإذا انتفى لازم انتفى الملزوم وقد أجيب عن هذا بأن ذلك ليس بلازم كما قلت لأن المدح والذم يحصلان بالامتثال أو التفريض ولا يوصف المعدوم بذلك وقد بينا أن تكليفه معلق بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف طيب قالوا إن من تكلم بالأمر ولا مأمور ولا مخاطب ولا مستمع لكلامه عد هذيا تفيها خارجا عن قضية الحكم وده الدليل اللي لما أوردوا على الأشعار فلهم يلفوا حول نفسهم زي ما زركشي هاي أنا اللي بقوله لنزاركاشي نزاركاشي يقول دي الحاصل صعوبة هذه المسألة الأشعر خططوا حصل لهم خط بعد هذا الإيراد وأجيب من قبل المتأخرين كالرازي والبيضاوي قالوا بأجوبة ما تشوف الجواب بقى ومع الأسف الشديد أن كثيرا من من يذكر هذا الجواب لا ينبه بقول لك بقى هذا الإيراد مبني على التحسين والتقبيح الإراد أن الأمر يستلزم مأمورا والخطاب يستلزم مخاطبا والنهي يستلزم منهيا فأمر بلا مأمور ونهي بلا منهي وخطاب بلا مخاطب عبد يتنزى عنه الله عز وجل فأجاب البيضاوي والرازي وجماعنا المتأخرين بإيه بأن هذا مبني على التحسين والتقبيل وهذا جواب باطل عند أهل السنة مفاشي ترد أنت بالرد هذا يعني أهل السنة القائلون بهذا القول مفاشي أقول لهم إننا لا نقول بالتحسين والتقبيح أو لا نقول بمراعاة الحكمة في أفعال الله وينوجد هذا في الكتب لكن تنتبه إلى أن هذا الرد باطل وإنما نجيب سنقول لا نسلم استحالة خطاب المعدوم ولا كونه عبسا إذا فسرناه بالمعنى الذي نذهب إليه لو وجوده بشرط أن يكون أهلا نستجمع شرارة التكليف يعني فالمستحيل والسفه هو خطابه بمعنى مشافهته حال عدمه افعل يا معدوم الآن وأنت معدوم أو طلب الفعل منه حال عدمه وأما تعليقه بوجوده مستجمعا شوائف التكليف فليس عبثا ومرادنا هذا الثاني أننا لسلمنا منع خطابه حال عدمه فلا نسلمه مطلقا وإنما نسلمه من جهة المخلوق يعني عبث ووسفه وهذيان لما يكون ايه مخلوق يخاطب معدوما وأما الخالق جل وعلا فإن المعدوم متحقق متحقق الوجود في علم المعدوم الذي سيوجد في علم الله تعالى إيه؟ يعلم أنه سيوجد لكمال قدرته وعلمه فيمكن خطابه وقد دل القرآن الكريم على أن المعدوم مخاطب بخطاب التكوين قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فكن دي إمتى بعد ما كان لما تفصيل الحاصر متى قال له كن حال عدمه فترجى إليه أمره التكوين اللي هو الإيجاد يعني إذ هو شيء باعتبار وجوده العلمي إنما قالونا لشيء والعالم معدوم شيء ولا لا معدوم شيء معدوم الذي هو ممكن يقال فيه شيء وإن كانت حقيقة التي هي وجوده العيني ليست ثابتة في الخارج بل هو عدم محضن ونفي صرف فليس شيئا بهذا الاعتبار ودي لا تفصيل يعني في قضية معلومي قال عنه شيء ولا لا ايه بس كانوا هنا الجواب, الجواب ان هي احياهم وخاطبهم وبعد كده ماتوا هل توجه اليهم خطابهم حالا ياو بعد كده ايه يعني لم يصيروا احياء هل توجه اليهم خطابهم في هذه الحال فالجواب نعم في حق الله تعالى لا يمتنع هذا والله تعالى الجميع متفق على ان الله تعالى يقول للمعدوم يكون فيكون نعم بس تتوجه أمر ده اسمه أمر تكوين حتى ما يقولوا الأمر يلد لمعاني أيوه نعم خاطب كن كن ده إيه كن أنت زي استقم كده أيوه طيب أنا عارف أعلم هذا معنى الأمر هنا تكوين مش معناه طلب فعل لكن كن ده خطاب لمن يعني أنا لو كن دي كن أنت استقم أنت افعل أنت خطاب دي صدق خطاب الفاعل الفاعل ضمير مستتر ما احنا كلامنا مش التكليف كلامنا في تصور ان الله تعالى يخاطب المعدوم اذا انت بتقول ان خطاب المعدوم ايا مطلق الخطاب فكان تكليف او غير تكليف مطلق الخطاب للمعدوم سف عبث في حق الله لا مطلق الخطاب ده مش مش عبث لانه قد ثبت ان الله تعالى يخاطبه مش خطاب تكليف ده ده يعني نقيض خطاب التكليف على خطاب الايه التكوين المقصود أن مطلق الخطاب ثابت ونقيس خطاب التكليفي على خطاب التكوين. ما هو الفائدة إما إحنا نفهم فالمسألة بارك الله فينا ولا استمر. أيوة نعم هو فعلًا هذه المسألة أتعبوا أنفسهم فيها من غير فائدة. فالمسألة لا لا فائدة لها. بس إحنا نبده أن نمر عليه حيث ذكرت ببده أن تفهمها قالوا في الجواب أيضا وهذا يجده الإنسان في نفسه فيقدر أمرا في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته فإذا كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم وإن كان عاجزا لم يحصل وقد يقول الإنسان ليكن كذا ليكن كذا وهذا معدوم ونحو هذا مصير الطلب فيكون المطلوب بحسب قدراته عليه والله تعالى على كل شيء قدير فلا يمنع في حقه خطابه المعدوم لأنه متحقق الوجود في علمه هذه أهم أدلة القول قول المعتذلة وما نوقشت به هنا بقى فإذا تتعلق بابن السبكي وإمام الحرمين ونحو هؤلاء إمام الحرمين كان يرجح قولاً معتذلة قول الأشاعر والجمهور ثم بعد ذلك انقلب عليهم في البرهان واشتد عليهم في النقاش حتى أنه قال في أثناء كلامه معهم بعد ذكر مذهب الأشاعر قال إن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده هو استجماع شرائط التكليف مأمور في عدمه بالأمر الأذلي يعني يقول هذا ماذا بالأشعير وبيّنه واستدل عليه ثم ربّى هذه الأذلة ثم قال إن ظن ظن أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقوف ماشي وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود لو كلام الجمهور تلبيس <تصفيق> يقول هذا القول تلبيس فإنه إن وجد ليس معدوما ولا شك أن الوجود الشط في كون المأمور مأمورا ما نقول الحياة شر وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور لسببت مشكلة عند الأشاعرة يبقى أمر بلا مأمور وهذا معضل أذب فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس وفرض متعلق لا متعلق له محال والذي ذكره في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور يعني إلا يكون فيكون فهو تمويه ولا أرى ذلك أمرا حقا وإنما هو فرض تقدير وما أرى الأمر لو كان كيف يكون وإذا حضر المخاطب قام بالنفس الأمر الحاق المتعلق به والكلام الأذلي ليس تقديرا هي دي بقى المشكلة كلها الكلام الأذلي عند الأشعر كلام إيه مش تقليل إذا كلام حقيقي نفس يعني مش كلام موجود مش مقدر فهذا مما نستخير الله فيه وإن ساعف الزمان أملاينا مجموعة من الكلام ما فيه شفاء الغليل ولكنه لم يملي في ذلك شيئا وكان إمام الحرمين وصل كده ك يحلها وقال يعني إن إن الوقت نملي فيه شيئا يقول بالسوكي في رفع الحاجب إيه؟ نعم قال السوكي ذي رفع الحاجب أصحابنا قائلون بالحكم على المعذور أصحابنا يعني إلا شاعر والمعتزلة ينكرون قلت إن هذا العموم ليس صحيحا وإمام الحرمين منا عنده وقفة في المسألة هذا الملخص كان الموضوع أصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم والمعتزلة ينكرون وإمام الحرمين منا يعني من أشاعر ليس من المعتزلة عنده وقفة في المسألة من أجلها توقف ضعفة الأشاعرة عن الجنس لما جنس الحرمين توقف ودهم إشكال فايه ما يكونش يكملوا توقفوا أيضا باستوصابهم بالضعف توقف ضعفت الأشاعرة عن الجزء طيب ما الراجح من الأقوال في هذه المسألة الراجح هو أن الخطابة متوجه إلى المعدوم بشرط وجود مستجمعا شرائف التكليف وقوله الجمهور ولا إشكال في ذلك وقد سمعت أدلته وبين قوتها لكن هنا لابد من التنبيه على أمر مهم جدا وهو تحرير المراد بتكليف المعدوم، فالجمهور إن اتفقوا على تعلق الأمر بالمعدوم بشرط وجوده مجتمعًا شرائح التكليف، لكن الجمهور دول ثلاث سرق، ومن الخطأ أن تخلط هذه المذاهب كده وكذا الأصول مش متفق وليس مختلف، والواقع إن ثلاثة سرق, سرق دول كل منهم خصم للمقابلين له، يعني الأشاعرة خصوم أهل السنة المعتزلة. أهل الثنة خصوم الأشاعرة والمعتزلة المعتزلة خصوم الأشاعرة وأهل الثنة فالتدى دول وإن اتفقوا يعني بعض المعتزلة مع معظم الأشاعرة مع أهل الثنة متفقون في النتيجة مختلفون في التأصير الخلاف بينهم في المتعلق نحن نقول إيه والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنوية يبقى إيه اللي اعتلق الأمر والنح اللي هو المتعلق يعني. المتعلق هو الأمر والنح. طب هذا المتعلق ما هو؟ هل هو الكلام اللفظي القديم النوع حادث الآحاد كما يقول أهل السنة؟ ولا الكلام النفسي الأذلي القديم أذلي يعني اللي هو بيقول الأشاعرة؟ ولا الكلام اللفظي برضه بس المخلوق الذي يقوله المعتدل. يبقى خلافين دلوقتي. عد قضية الخلاف التعلق. هل هو تعلق معنوي ولا تعلق تنزيز خلاص عارف أنه إيه تعلق معنوي وأنه لا عاقل يقول إنه تعلق تنزيز ولا ثمرة الخلاف في هذا في حقيقة الأمر لكن ما الذي تعلق الأمر والنهي إلّا إيه يعني كلام النفسي اللي هو الصوت بيقوله والأشاعرة ولا الكلام النافض المخلوق اللي بيقول المعترضة أو هو كلام الله الذي هو بحرف وصوت قديم النوع حادث الأحد ولا شك أن هذا هو الحق فأهل الحديث ومنه الحنابلة طبعا كما سمعت المرداوي نقل هذا عن الحنبلة بل والمعتزلة ينكرون الكلام النفسي ولم يقل به إلى الأشاعر والكلام عند أهل السنة قديم النوع حادث الأحاد وهو بحروف وصوت والله تعالى يتكلف كيف شاء بما شاء كما نقلنا عن الإمام أحمد والمعتذة ينكرون كلام النفس ويجعلون الكلام مخلوقا وليس من صفات الله فالخلاف في هذه المسألة وإن كان لفظيا من حيث الثمر الفقهية لأن جميع الأمة ستدخل في خطاب الله تعالى حتى وان اختلف في ألية الدخول فإنه من حيث الأصل العقدي المنبني عليه خلاف عميق عظيم الأثر طويل الزيل عميق الجذور ومحل بحثه في أصول الدين طب هنا ابن قاضي الجبل يقول ليس النزاع في الكلام النفسي ده النقل النمر شوية وقلنا إيه نريد أن يكون معنى في الآخر قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي بل هذه خاصة باللفظ اللغوي لأننا مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وده بيقول لك لا ده كده الخلافة مش في الكلام النفسي لأن الخلاف في أمر الله تعالى وأمر رسوله فجعل الكلام في الأمر اللفظي اللو عند الأشاعرة والمعتزلة ايه مخلوق، أماكن الأشاعرة بيقولوا في القرآن حقيقة، تقول الأشاعرة في القرآن أنه مخلوق، زي ما المعتزلة بيقول، لأن القرآن اللي إحنا بنراده هو عبارة عن كلام الله تعالى، وليس هو نفس كلام الله تعالى الذي هو وصفة من صفات، عبارة أو حكاية اختلف، فالقرآن الذي عندنا في المصاحف ليس كلام الله تعالى اللي وصفه من صفاته ولهذا هو بيلف الجوهرة ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه ونزه القرآن يعني ايه كلامه مش القرآن اللي هو اللي انتم تقروه ونزه القرآن أي كلامه النفسي الأذلي عن الحدوث انما القرآن المقروء لا لا تنزهه عن الحدوث ايه أي ولما تقرأ بقى شروح الأشاعر على هذه النقطة تضرب كفا على كفا إزاي يكون دول يتالع اليوم أهل السنة وشوف توجيههم لكيف وقف الإمام أحمد في هذه المحنة وما الكلام أحمد يتكلم على إيه والله يتضحك من هذه العقول تبا لهاتيك العقول يعني اقرأ أي شرح من شروح الجوهرة في هذه المسألة تعجب غاية العجل وكيف يزعم بعد هذا أن هؤلاء أهل السنة فمقاضي الجبل يقول ليس النزاعه في الكلام نفسه بل هذه خاصة من لفظ اللغة ويه. أنا أقول في كلام مقاضي الجبل نظر تذكرون أننا قلنا ما الحكم حكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أوردنا عدة إيرادات كان منها إيه؟ أين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام داخل في قولنا خطاب الله لأن المراد خطاب الشارع ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم فإنه يعبر عن مراد الله تبارك وتعالى والله تعالى قد يأمر بلصب القرآن الذي وكلامه حقيقة وقد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا متعلقا بما أراده الله تبارك وتعالى فالمسألة ترجع في النهاية إلى إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم فإن كلامه مخلوق لا شك في ذلك ولكنه قد يعبر عن أمر عند الأشاعرة إيه هو أمر قديم أزلي مراد الله تعالى منه هذا قديم أزلي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب برضو راجع أو الخلاف راجع مرة أخرى إلى مساجد الكلام النفسي لأن القرآن والسنة كلها عند الأشعارات ألفاظ مخلوقة تعبر عن مراد الله تبارك وتعالى. فبنا بهذا أن في كلام النقاض الجبل نظر. طيب هنا فوائد أيضا من كلام الزركشي في تشنيف المسامع قبل أن نغادر هذه مثال. قال في تشنيف المسامع الزركشي رحمه الله تعالى. المعدوم يجوز أن يكون مأمورا عندنا خلافا للمعتزلة ولا نريد تنجيز التكليف برضو نفس المشكلة في خلافا للمعتزلة قلنا إيه؟ ليس عاما ولا نريد تنجيز التكليف أي, أي, أي أنه مأمور حال عدمه فإن ذلك مستحيل بل المراد تعلق الأمر به في الأزل تعلق الأمر به في الأزل واستجمع إذا وجد واستجمع شرائط التكليف فحينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر هكذا حرروه عن الأشعالين وهو مبني على إثبات كلام النفس إذن كلام الزركشي غير كلام نقاضي الجبل كلا الزركشي ينص على أن الكلام مبني على إثبات كلام النفس ومن ثم خالفت المعتزن طيب إذا كان كذلك ليه خلف أهل السنة خلفوا ليه؟ خالف المعتزن ليه؟ عشان عندهم مدرك ثالث المشكلة الانترزاي إن في الكتب دي كأن ما فيش في المعتدلة أو أشعيرها كأنه اهل السنة دي ومش موجودين في الموضوع مع الأسف يعني يعني هذه المسألة راجعة إلى كلام النفس ومن ثم خالف المعتدل طب اهل السنة بيقولوا ايه هم بيقولوا إن احنا اهل السنة وصاب ان هم اهل بدعة مش اهل سنة وان اهل السنة خالفوا في الاصل وليس في النتيجة لان بعض المعتدلة ايضا وافقوا حتى في النتيجة كما سمعت واذا ثبت ان الله قال الزركشو اذا ثبت ان الله تعالى متكلم بكلام قديم ازلي قائم بذاته لذ موجود الامر في الازل ولا مامور للعلم بان ما سمى الله حادث واعترض الخصوم وقالوا يلزم وجود امر ولا مامور وذلك محال لكونه عبث ولان الامر من المعاني المتعلقه ووجود متعلق ولا متعلق به محال وقدر ارتاع لهذه الشبهه حصل لهم ايه روع بقى عبد الله بن سعيد والقلانسي من أصحابنا لو ضعفت الأشعير اللي بيقول عليهم بس دول قبل الإمام الحرمين لكن يدخلون في عموم الكلام يعني عند هؤلاء وما لا إلى أنه لا يسمى في الأذل أمرا ولا نهيا ولا قبرا ثم صار فيما لا يزال كذلك يعني قالوا لا إحنا نقول أنه في الأذل متعلق ولكن هو في الأذل ما سموش أمره نهي لكن بعد كده لما وجد المأمور والمنه بأسمه أمره نهي فجعلهم من صفات الافعال والفرق بين هذا وبين مذهب الاشاعره ان الاشعريه يقول الامر بذاته وصفته في الازل ولا مأمورة في الازل وهما يقولان الموجود في الازل الامر بذاته بدون وصف كونه امرا يعني خطاب يعني بس ما تسموش امر سميه اي حاجه غير انك تسميه امر ذات الامر بس ما تسموش امر يعني المسمى موجود ولكن ليس اسمه امرا كلام عظيم طبعا كلام عظيم امر بس نفس الكلام وان هذا بيقول ايه واستضعف المحققون هذا التوسط بيقول التوسط ده ما ينفعش كلام لا يعقل بأن لا نعقل من كلام الله إلا الأمر والنهي والخبر فإذا قيل بحدوثها لازم حدوث كلام الله وهو محاجم فإذين خلية الأشعارة عندهم الطلب كبير جدا لأن تنقض لها لهم وصولهم وأداموا عن شبه المعتزلة بأجوبة أما العبد فلبنائه على التحسين والتقبيح هذا اللي بقولوك علينا هتلاقي في الكتب بس كده كلمتين رضوا على العبد ده مبني على تحسين التقبيح ونحن لا نقول بالتحسين والتقبيح طبعا هذه مشكلة إذا قرأها من لا يفهم مذهب أهل السنة والذات بيردوا على المعتزلة فقد يلتزم هذا ويطلع يترار على الناس أما العبد فلبنائه على التحسين والتقبيح إلى آخر كلام المهم الذي يهمنا الآن في كلام الزركاشي قال تنبيه هذا الأول قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل يعني يقول لماذا أفرض هذه المسألة بالذكر وصول امتناعه أن يكلف لغفلة المملجة واختلف وهنا برضه يقول الأمر بالمعلومة أنه اعتلق أي معنوية فهنا يقول قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل فانه إن كان المراد منه أنه لا يكون مأمورا في حال الغفلة ولا يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الموجود في حال غفلته استشكل الفرق بينه وبين المعدوم بل الغافل أولى بالجواز، لأنه إذا كان المعدوم مأمورا بعد وجوده بالأمر المتقدم على وجوده كان الغافل مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى صح؟ واضح هذا؟ وإن كان المرال أنه لا يكون مأمورا حال غفلته وإنما يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد في حال غفلته فيكون حكم الغافل كحكم المعدم ثواء في أن كل منهم لا يكون مأمورا حال عدمه ولا حال غفلته ويكون مأمورا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم وحالة الغفلة فهما ثواء وحيلائذ فلا وجه لإفراد كل منهما بمثالك وقد عميت الجواب لتشهيد الأذهان. إذا بقى شو طب إذا واجب الإفراد مني يقول بلك مفيش فرق بين المسألتين. قد استشكل بهذا وإن ما يقال في الغافل يقال في مثله في المعدوم. وأنا سأعم الجواب أو عميته عشان الطالب إيه؟ يعم الفكرة لتشهيد الأذهان. يلا فكروا بقى. لا لا لا لما الفرق بينهم واضح. بس هناك من باب اولى نحن الان نريد ان نقول لماذا قلتم ان افردتم مسألة المعدوم عن مسألة الغافل وانتم تريدون ان الغافل يؤمر بعد زوال غفلته والمعدوم يؤمر بعد زوال عدمه ايه الفرق بقى بين مسألتين على كل حال اجاب العطار في حشيته على هذا الاشكال واجاب محمد بخيت المطيعي في ايضا حاجتين هي البدر الساطع على هذا الاشكال وتحصل من جوابهم ثلاثة امور فاحيلكم عليها انا كده ادكم مراجع حتى عشان ما اقولكوش ابحثوا وتروحوا تطو المراجع ارجع الى حاشيه العطار في هذا الموضع وارجع ايضا الى كلام الشيخ محمد بخيت المطيعي في البدر الصاطع مرة جاء بقى تقولوا لي فهمتوا ايه ماشي يعني الكلام بين يدي ولكن انا اقرأه سأخيركم عليه لتشخيض الاذهات نفس العلة بتاعة الزركاش لتشخيض الاذهات ايضا من التنبيهات عند الزركاش قال لان الخلافة لا يتفص بالامر فالنهي وكذلك وكأنه تركه لدخوله ضمنا يعني لما قال السيوط ان هذه من زياداتي نعم هذه الزيادة صحيحة اما زيادة وابا باقي الفرق فليست صحيحة وان كان الزركشي هنا قد ايضا لا يختص الخلاف بالمعتزين نفس الكلام وانحنا اجابنا عن هذا لكن لماذا لم يذكر ابن السبكي النهي وافتصر على الامر مع انه ما سوا يقول الزركشي وكأنه تركه لدخوله ضمنا، يعني ما قاله الامر ايوان لا أو لأنه لم يقل أحد بالفر بل يجري أيضا في الخبر يعني أمر ونهي وإيه وخبر كلام واحد يعني وهذه مسألة فرع لأصل وهو أن كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا هذه مسألة فرع غير الكلام النفسي أيضا هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا أو لا بهذا نكون قد مررنا على المهمات في هذه المسألة بقي أن نقرأ بعض كلام ونعلق عليه تعليقا يسيرا من كلام يابي الخطاب حين نقول مسألة كلامية محضة لا علاقة لها بأصول الفقه وقال العطار ونعم ما قال بعضهم إن هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الفن أصلا فهنا الأصول يعني وإنما هي مسألة كلامية أو هي من فروع المسائل الكلامي قال أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابنا وفائلة هذه المسألة أنه إذا احتج إذا الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحد الذي كان يلزم لو يلزمنا لو كنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين أبو الخطاب يقول فائلة المسألة أنه أنه إذا احتج عليك الآن بآية أو بخبر لازمتك هذه الآية وهذا الخبر أو لازمك هذا الاحتجاج على الوجه الذي كان يلزمك لو كنت من الصحابة وعندهم لا يلزمون ذلك إلا بدليل اللي بيقولوا إيه لا توجه عندهم لا يلزمون ذلك إلا بدليل إما النقيس على ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المشتركين في العلة أو غيره. والحقيقة إن هذه الفئلة ليست مسلمة له يعني ليس مسلما بناؤها على هذه المسألة أو ليس ليس مسلما بناؤها هذه المسألة لماذا؟ لأنهم سيذكرون بعد ذلك أن مثل قول الله تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين أملوا هل يخص الموجودين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو يعم الناس جميعا؟ وعلى كل حال فأيضا لا ثمر لأن الجميع متفقون مرة أخرى على أن الخطاب يتناولنا سواء كان التناول بناء بالأفضل آية أو بقياس أو غيره. طيب بنى بعض الأصوليين كالكمال بن الهمام وتبعه الشراح يعني صاحب تيسير التحرير والتقرير والتحبير ابن أمير الحاد تقرير والتحبير وأمير بادشا في تيسير التحرير لم يعاقب بالاعتراض على كلام الكمال بن الهمام محمد بن عبد الواحد الحنفي. أن الخلاف في هذه الآل المسألة مبني على الخلاف في تفسير الخطاب مبني على الخلاف في تفسير الخطاب فالذين منعوا الخطابة في الأذل منهم المعتزل أو بعضهم يفسرون الخطابة بأنه شفاهي يستلدم حضور المخاطب عنده، والمعلوم لا يتصور فيه المشافهة فالخطاب لا يوجه إليه في الأذل يبدو بيقولوا لا يكلف المعلوم قالوا إيه الخطاب شفاهي يستلزم المشافه. يبقى تصير الخطاب عندهم ما كان مشافة والذين أجادوا خطاب المعدوم وتكليفهم بالأذن فاتسروا الخطاب بأنه كل معنى هيئة للإفهام وإن لم يوجد المخاطب به بعد. كل معنى هيئة للإفهام يعني فهم بالفعل أو سيفهم بعد ذلك ولذلك لا يستحيل في نظرهم أن يكون المعدوم مخاطبا على تقدير الوجود يبقى جعل الخلاف مش في الكلام النفسي الخلافة ايه تفسير الخطاب ما معنى الخطاب وفي هذا نظر كما قلنا بل الطواب ان الخلافة متأصل في مسألة الكلام النفسي لان من الاشاعرة من خالف ومن المعتزلة من وافق مع كون الاصول عندهم مختلفة ومع كون تفسير الخطاب فيه اضطراب عند هؤلاء وهؤلاء يعني من القائلين بالعدم من يفسر الخطاب بما قاله لو المتهيئ الإهْام ومن القائلين بأن الله يخاطب المعدوم من يفسر الخطاب بأنه المتهيئ الإهْام وبالعكس فهذه مسألة مسألة شكلية صورية لا ينبغي عليها خلاف مثل هذا وإنما الخلاف خلاف في الكلام النفسي كما سبق وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من هذه المسألة ثم بعد ذلك ندخل في باب آخر إن شاء الله وهو أنواع الحكم التكليف إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأكد إليه